يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبهوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين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 إن الله غفور رحيم انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله